بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما يفعلون فسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء. I'm <laughs> وَنَادَانُ حُرَّ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِ صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمّم سنمتعهم ثم يمس بل هذا فصبر إن